خدست غيرني وأحلمت يا بل في هواي تسوبر لي قلب وعيني عليك يا روح قلبي محمد نور في الدنيا ما الذي انت انت اللي وما لي عليا سن بكون واحلم كده قلبي دخلت من قبلك ما بحسبها وصوتك لما تتكلم I'm oh